ما ي أ ت ي ه م من ذكر من ربهم محدث إ ل ا استمعوه وهم يلعبون لاهيه قلوبهم و أ س ر ا ل ن ج و ى الذين ظ ل م و ا الهاذا الا بشر مثلكم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 وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فانجيناهم أ ومن نشاء واهلكنا المسرفين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 ف ت ت ب ه ه م فلا ي س ت ط ي ع و ن ر د ه ا و ل ا هم ي ن ظ ر و ولقد ن ا س ت ه ز ب ر س ي للعلوم ا ل ذ ي ن س خ ر و ا م ن ه م م ا ك ا ن و ا ب ه ي س ت ه ز ئ و ن قل من يكلاكم بالليل والنهار من الرحمن ا بل هم عن ذكر ربهم معرضون ام لهم آ ل ه ه تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يستطيعون ي أنفسهم نصر ص هم ح بل و ن ب متعنا هؤلاء واباءهم حتى طال عليهم العمر أ ف ل ا يرون أ ن ا نالفهم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 إبراهيم رشده من قبل به عالمين. إذ قال ب ي موسوعه النابلسي ل ل ع ل ت م الاسلاميه ن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 قالوا ف أ ت اانت على أعين ل ا قالوا لعلهم يشهدون أ أ فعلت هذا بالهتنا يا ابراهيم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 فلا、تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا الهتكم إ ن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على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 إنه من الصالحين ونوحا اذ نادى من قبل ف ا س ت ج ب ن ا له فنجيناه و أ ه ل ه من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذي نكذب و ا باياتنا إنه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 وكلا آ ت ي ن ا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن و ا ل ط ي ر وكنا فاعلين وعلمناه ص ن ع ة لبوس لكم لتحصنكم من ب أ س ك م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 وأنت أ ر ح موسوعه الراحمين ف ت النابلسي ه ف ف ك ش ما ه من ضر و ن ا ل ل ه ل و م الاسلاميه اسماء ن ن ن ع د و ذ ك الله ا ل ح ي ن ى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 و َ ذ َ ن ُ ن و ن ِ اذ ذهب ََ مغاضبا ًُِ فظن َََّ ان لن َ نقدر ِ عليه ََِْ فنادى, فنادى َََ في ِ الظلمات َُُِّ ان لا َ إ ِ ل َ ه الا َّ أ َ ن ت َ سبحانك َََُ سبحانك اني ك ُ ن ْ من ا ل ظ ا ل م ي ن ف ا س ت ج ب ن ا ل ه و ن ن ج ي ا ه من ا ل غ م وكذلك ن ن المؤمنين ج ي وزكريا ا إذ د ى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 من من ال من لَا ローもんあらこりゃきんあらきなはん。 ي أ ج و ج و م أ ج و ج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد كفروا ويلنا الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا هي يا ويلنا قد كنا في غفله من هذا بل كنا ظالمين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 وما ا ر س ل ا ك الا رحمه للعالمين ن قل إ ل و فقل اذنتكم على سواء و إ ن أ د ر ي أ ق ر ي ب أ م بعيد ما توعدون إ ن ه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون